بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم كذرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار طلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموهودة سئلة بأي ذنب قتلة وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أذلفت علمت نفس ما أحضرت saya tidak berkhianat kepada orang-orang yang berkhianat. Orang-orang yang berkhianat. Orang-orang yang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 121. 122. 123. 124. 125. 126. 125. 126. 127. 128. 129. 139. 149. 141. 151. 152. 152. 162. 163. 164. 164. 164. 165. 165. 166. 166. 166. 167. Bersyukur kepada Allah, Tuhan